بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّدِ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوْ يُنْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا اوزِدْ عَلَيْهِ وَرَفِّرِ الْقُرْآنَ تَرْفِيلًا إِنَّ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 نَأْمَّةِ وَمَهِلمُم قَللَك إَِّ إن لَبَيْنَا أَنْ كَلَ وَدَقمَا وَقَا مَذَاغُ الصَّتُِ وَذَابًا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 عَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا فَكَيْفَ تَسْتَقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَدْعُولُ الْبَشَرُ الْبَشِيبَ السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا إن هذه تذكرة فمن شاء اتقذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أذنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثة ونصفاً وثلثاً وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تخصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَا وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وآقرون في سبيل الله ما منه وآتوا وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۖ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ 119. وتجدوه عند الله هو قيرا وأعظم أجرا 110. والتغفر الله إن الله غفور رحيم